بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الَّذِي أَنْقَضَ عَهْدَ رَبِّكَ وَرَفَضَ مَا مع النسرى السرى فاذا فروا اتفقوا وان الى ربكم